إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر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 ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فَرَّتْ من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة